قال عليه السلام ويفرجه عنهما الفسخ وصبوت الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعل لا يفرغ عن الرهنيه وكذلك الضمان ها لا خلاص الفسخ لها الرهن الرهن خلاص الدين كذلك بأي وجه يا براق الذهبي يا شباب اي طيب ها لا كان رجال بحني ولا طبعا انت براق ها لا كان رجال بحني ولا طبعا ما يرضى يشيل عنها هي الطمع هاي ما براق دو سارق عم تنهرب انا هذا بظلم ما قرر انا اللي كنا بقول لا ما اذا ابرق لا اذا ابرق اذا ابرق يا جماعه ما صار هذه قنا له تبع لو على السرعه ولا شيء اه لا ما عاد عليها طمان اذا هو ابرا والناس استيفى يخلعك عليها طمانه ما يضبط اصلا ولا, ولا, ولا ما ما لا. لا ما عاد ما دام عاد لا ما يضمن لو عده عنده اذا ما عاد الامان بس هذا ابونا ابراهيم وزال غضبي بغير فعله عاده ابتسم عليها عبد شيء عم شيء امر غلط مع أيه. لما حين الحين خلاص ما عاد رحم قال هذا الفراد الضمان الضمان ما ضاع الضمان الضمان عاد هو نفسه لكن الحين قال له ضامن المال للرهنة، خرج الأمر غالب لو لكن في تيك الساعة لا أعدها رهنة محباً أه على الثالث أه، الطمان هو ثالث ما أحد مرغبات الطمان لها من مثل زمن أبدانة أو لاش ما أحد على الشيء؟ ما زمن أبدان لها من زمن؟ ما زمن؟ ما زمن؟ إم كانه مثلية زمن مثلا وإم كان قيمية زمن بيمت ما أحد يزمن، لحين قلت لها من قلت لها الضرب ما أحد ما زمن يشلو يعني بدك لازم شيء ما عاد عليه لا لا, لأ عن الرهنيه فقط مالضمان مالضمان. مالضمان قال الضمان عليه ضمان رهن فرد ضمان الرهن وضمان الجنايه وغيرها فيما يقمن واحد من الامر الغالب لكن ضمان الرهن يضمن بالامر الغالب مالبينبا؟ اه ما هو الاصل عن الرهنيه والضمان لا تخرج عنه ما الفسخ اني قصوا على جواب البيغيت مع ان زمانه هذا وده يا عندك بلانكم ما كملته ها الا المنغول اه مستر. المنغول فما يخرج عن الرهن وما يخرج الا يخرج عن الضمان ولما ذاكر عاد يخرج عن الضمان ولا عن الرهن بس لا يخرج يخرج عن الضمان انا جبت قال المنغول للم... يشيف زوال القب لا, قال لا, أخرجه لا أخرجه عن الرهنية والضمان نحن بقى استرحفظها نحن معنى أنها بقية الرهنية و الضمان هي بادي نحن بقية عنهما و سوال غير فعله يخرجه عنهما لا سبرك إلا الفسح هذي بقية أخرجه في الوجه نحن بلأ معنى خرج عن الضمان لا خرج عن الله الرهنية ما عاده يضمنه في يد ذا أما ضمان هو ضمان الرهن هو باقي يعني, يعني ما عاده ضمان الرهن في يده كأنه في لا يده أمان. لا أمانه لا معا بشي <تصفيق> شأمانه بتشلها ما أمر لنا قال إنه إيش يضمنه ما دام عدف في يده إلا إذا أبرأ فقط ما دام عدف في يده الأول ما سهل بس. ذا فسخ وبالتراضيف هذه بايسقط عليك كل وجه واسقط الدين باي وجه يخرجها انا لا انا راحني انا ها لو طم الميدان ونضر والله باه ما عاد عليه الشفاء حصل بابراء اما اله باستيف الله بعده ضامن. ضامن الله يعطيك خارج لكن انت يا رجال ازدي جوال جم... القب غير فعله خلاص جوال القب ناسه ما لا رمان ولا عدس لا ما مسافر يجمع عليه ضمان هو ضامن له عنده امر غالب عليه يا غالب ما بتمرنا في الضمان الا الله يضمنه الغالب ومن كل شيء مرهن مرهن الله قال وذا قال استنا قال المنقول فما هو يهو عن الضمان ولا عن الرهنين قال الاحتراز من احوال عديده اذكر رياده المرتهن والارض اذا طمسها السيل فلا ضمان لمثلهم قيمه ايهما هذا المرتهن يضمن اللي راهن القيم ف... لكن ما اذا طمسها السيل ما بلايداش لها وقتلعها إن شاء الله أردنا إيه شاء الله أردنا إلا شاء الله أردنا ما نشي يبعض حفرة ما لكن هنجي, هنجي بلا قطاها هل قطاها لهن إيه الوادي هل وادي إنبخ هاو خلاص فكعت لحالك لكن حين جي سي العسري يقرف هل إلا إيجي إيه ولا في عرض جبل ولا شي يقرف هل إيجي إيجي ما أضمن أعزها ضمنها أو لا ما أضمن ما أ ابراهيم بعده تراب ورجع لا لا طمس هذا أه. أه. اه ما قرات يعني في ما هو ضمان القيمه ضمان مثلا جاء في عرض صابح والله ما قصرش الله تراب هذه اه ما بقى ما بقى اللي ما عبش هذه باضمن قبلها تنم اذا لا ايه ابغا ابعدها ونرجعها اعترف ما يلزمها قيمه جربه في سلطل سلطل في عارف عارف آه. آه. قال ابو طالب ويعود انعاد قال انه يعود الرهن مضمان. اه والمرتهن ان شاء الله هذا فان يعود الضمان انعاد الرهن للمرتهن ولا يطالب ما هو ضامن له كان عاد ولا ما عاد العبد ذا هرب مع هذا المذهب النظام له الله فوي با يقول واعينا السهم الكل قال فيها والله قال المختار مرتين يقوم الليل للراهنه وجيب انا مرتين النظام قال المنقول قال با فوش عاد فايده هذيه يعود الضمان لا عاد يعني ما يرجع ما نقوله غيره على ما هو عليه اذا عنده انه مثلا ما يضمن فاذا رجع مثل المساله الاولى ذا والقضى فاذا رجع في يده اذا رجع الضمه كلام ما نه قاعد ياخذ جهه عنه على انه هو الضمان الشؤ لا قال فاذا عاد عندهن إذا عاد عادتها الرهنية وابا ما عاد رهن في يدي قد الله غيره ايه أعلم كيف يعود الرهن بعد الفسخ؟ ماهما بعد الفسخ لا بعد زوال القبض بي... بيسبر أو بتفسخ وإذا بي... رهن الثاني مره إذا قد عاد إليهم بازم يعود في الفسخ؟ لا لا في زوال القبض وزوال القبض بغير فعله هذا ذي إحنا فيه. درا سداد الدال فعله فاذا عاد في عاد ولا يطالب قبله ولا يطالب قبله الراهل فاذا لا يطالب قبله في الاجل هي ما تعد الرحل ما, ما قدر اجل قبل الاجل قالنا يا مشي من اليمين اه طالب والله قبله الراهن و قبل الراهن حلول الاجل قبل حلول الاجل ولو ولو قبل العوده يا قبل العوده انا قال قال قبل الحل قال ولا قبل عود الرهن قال رافي شرح لنا يا سيدنا قال ان لا يطالبوا قبله يعني احنا اذا ذهبت ايوه ذهب الرهن احنا في ايوه ايوه ما احنا في ايوه ولا يطالب قبله يعني قبل العقد قال يا سيدي انا يدك بعده قال قبل احنا ناجل الرهن وبيت ولو قبل عوده الرهن لا خلاص ومجرد قال يبدا ما عبش وين لا لا في بال قبل ولو قبل عوده الرهن لا ترى اذا ما تحصل اجل الرهن في الظاهر في السياق ولا يعود انعاد ولا يطالب قبله قبل العقد اه قبل العقد اذا ما تحصل الاجل ما ذا الاجل لازم يطالب لو ما دفع ما باهرن هلاي طال قبل هلو كده ولو بده حل الاجل وما قداك رد الله ما كان رجع ما كان ما بده ما كان وين عقبه بالاجل طالب هو انا اخذ بطلب اللي صار ايش انك لات طالب بالدين والرهن ما قدا ما طالبني ذاك في رانا لا غير ما نوبلامه هيك ذره الدين المفروض كمان ردان تقول ها انا بعده انه راح وقت ما بيعني وشي نقضت حتى بس كتاراي ليش وقت ما بلشت اروح طالبه وين ساعه انا لا كبه طالبه هذا فينا يا اخي لا لا على وين نبه اجل قول ايش تقريب الحين قال قبل حل الاجل ما به ضمير لا لا كلمه يعاد عليها هي وين وين قبل حل الاجل بالشي ما به <بحضمير تصفيق> اقل ولا قد ذكر الاجل هناك بشي قبل عاده لان قد ذكر العف كم شيء مهداك نداء ما قاعد يحل الاجل <تصفيق> ما, ما قاعد <تصفيق> ما, ما له يطالب ما دام ما قدر يرجع الرهن خذ اريد قد ايش كده اخر قال <تصفيق> يطالب لا يطالبني يسبرها لا ما شاء الله لا يسبرها ولا بدال لا ما بلاش لا يطالب بالدين ما دام الرهن كده هذا في ذمته لا مقابلها الرهن هم مقابل الدين كيف يطالب بالدين والرهن مقابل هذا ذمتي عدا عني داخله يطالب كما طالب رجع يسدوا على ماشي اذا ما عندك له يطالبه وذاك يطالبه بقيمه الرح ما صابر قد... اشتي مق.. طالب وداخل ما قبلت ما قبلت طالب, طالب داخل له يطالب مناعله داخل حلل الاجل فلني يطالبه بالوجه بتقدر طالبني بقيمه الرح ما بشي ما اديه ما سافر ما بشي داخل حلل ناجح حل الاجل وقال لي هذا الثالث من هذا واش يطالب والراهن في ذمتي ما بلا ان احنا مثلا ما نتصادق ما بلا ان احنا نتصادق ولا نهي لا الها في ذمتي كل واحد يطالب بحقه ما راح اقرا بهذ الثاني طالب بهذ خارج حناويه احنا قالنا لا يطالب ما يشيل لا يطالب ولا لا اسكت قبله الراهن هل طالب الراهن بالدين؟ قال لا يطالبه ماذا؟ لا يطالبه واش بنجد؟ هل طالبه قبل العيد؟ اه ما هو عمشي هناك المترجم؟ لا ان الراهن هو هدي لا يطالبه أنا لا انا خيوه مع مراهن المزهر انت تحولوا الراهن يتسفروا اه يعني هباعات المزهر يقولوا هو قال فالشرحة سيدنا قال واذا الراهن؟ وإذا كان اشتده بالراهن من يد المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يديه فإنه لا يطالب قبله الراهن حتى يعود المرهن إلى يديه وهذا انما يكون حيث لا يبطل الراهن فأما حيث يبطل وذلك حيث يستوليع عليها الكفار أو يخرجه العدو حتى يبطل نبعه فإنه قد بطل الراهن والمرتهن ضامن فأما تصاقط الدين؟ لا يبطل الراهن ضمان حاشية قبل العود حاشية قبل العود حاشية قبل العود حاليا لما التكذير إشتي... لا, لا في شيء بعدها بيت مكن انها إن بستعيش بستعيد الرهن لا يطالب لا إذاك بطل بطلان كامل خلق لا يجلس ما في لا طالب وزاك قلنا الطلب الثاني بدي علم حين كانه قدوا الحينها في حال بطلان الرهنيه لا في حال, حال خروج الرهنيه ده دادي كانه دا هو ملزم بشيء ما تقبلت جنبي احمل جنبي راهي دي ده ما جبتني على خالص هذا راهي طالب قد داخل دين اشعل داري دا طالب ذاك ابراهيمه <تصفيق> لا طالب رحمه اذا طالب رحمه هذا طالب رحمه كل خلصنا بدي اخلص القران انت جاي لا كل اخ بتنسىك كلان سوي شي متفق على شي لا مع بشير رحمه قلت له بس كل الجنته بر لما اخرجي هيدا بس راح خارج لازل الزني الى الحنان عباس راح بس راح اخرجي ال راتب لما طلع المرتاحين اما اذاك بطل الرحم من راسه لا تشوف في دم فهم مال ولا شيء ما عبشي منه ما عادت ذهبك راه ولا أخار لا تلف ولا على الكفار أخي يجدوا خلاص يبقل الرهنية من حيث ما عاد ما عاد السابق في الشيء ما هو جاهز منه أنك ما عاد الله معناها أننا نتصادر لا مستقروا لأنها هيها متنهة حليق إنشبه <تصفيق> لا <تصفيق> عفلوا عاد عاد باسبرا الساعة لا مرحبا قال ومجرد الإبدال <تصفيق> قال عند المؤيد مي... يلزم إنه يبدل لا لا ما عدا قال لا أضامي ولاش يبدل لك الراحة ما أخرج حرهنها الضمان ومجرد في التالي إذا جاو بدي بس سيارتها ببلغ فيرها عن الضمان وما أخرج مجرد الإبدال يخرجه ها بس سيارة بدلها ما عاد أكبر من السيارة للمرحة أبعد المذهب إنه لا يبطل الله إنه ما بيبطل عاد يعني إذا بدل فعاد أهل رهن الأول عاد أهل رهن الأول عاد أهل رهن الأول والمعيد بالله الشيء إنه خارج مع دهرم الأول يا سيدنا اجتمال مختار النظر بنا خرج عن الرهن يا عمر لا قال لا يبطلوه لا يبطلوه بمان الرهن حتى يصدوه الرهن اما اذا خلاص ما بتقفلوه خلاص اقولها لك شللتين السيارة ما قدوها هاي عداك رهن عداه رهن انا قد بدلت لهم ما عداه رهن امشي عداه رهن لا ما تسلم اليه عادهره عاده عاده عاده عاده عاده علي السين عاده على ضامن على ام حتى اول ما يسلم عن الرهنين بديم ذل المفاسقة فإذا لو قدوا نسه رهنة فيك الساعة يشيد ما خرج عن الرهن يا الله حين استلمتك قل الله إياهم ذل التفاسق إذا بدلك يعني لو ما قدت لا. لا. لا عند المؤيد بالله لا يبطل ضمان الرهن الأول علاماك مو مجرد, مجرد يخرج عن الضمان لكن ها يخرج عن الضمان ايش المايت لا خروج عن لا عند المايت بالله وايش وعن الضمان ما بده رهن لا لو ما قلت وهلس. يعني يشتين لون بلا يبدله وعلي ما قلت شوي. لا ما قلت, قلت قالوا ما يخرج الله عنه عنده استسليم بعد ما قلت شبه اه يخرج عن الرهنية وعن الضمان حين يتقابضوا خلاص والضمان ويخرجوا عنهما اه <تصفيق> <تصفيق> كل واحد يقبضه الثاني ببدل <تصفيق> قال و... وعن الضمان فقط ذاك عن الرهن وذاك الضمان لذا هو عن الضمان فقد بمصيره الى الراهن غصبا او امانه او اتلفه هذا يخرج عن الضمان اذا صار الى الى الراهن باي طريقه اذا صار غصبا لا امانه لا وديعه ولا شيء ما وصل عنده خرج عنه او اتلفه لا لا لا رهنه وعبدها اصبح حيران اعذور والله ما عرف جوب اي كذلك الضمان وعليه عوضه يدور الرهن مثله يحل محله لا تعجيل المؤجل اذا اسلفه النقدي لازم هي يسلم الدين هو مؤجل ابلا يدور الرهن ثاني عنده وهو جايز من جهه المرتهن لا ما عاد يدور الراهب كيف؟ اذا ما عاد يدور الراهب يلزم يلزم به. لا لازم الناس يدور الراهب الا ما اللي بعد اجل ما لا يجي لازم الحاكم يسلم لا لا لازم الناس المدهين يجيو قدام الراهب هو من اللي بعت ايه الاجل ما قد جاء يلزمها الحاكم انه يدور الرهنان لازم التسليم هذاك أجل خلاص قال وهو جاهز من جهه المرتهن تعال العقد نفسه لازم العقد وتصح زيادته فيه العقد عقد الرهن يغصب يشل ورجع بدي عيش الراهن والجاع يبدله حسين لا أشتغال وقال العقد نصه جائز من جهة المرتهن ما هو لازم عليه يعني الراهن من حيثه يعني الراهن من حيثه أخن إذا قالوا ما أم دينه للاه ما لازم ما هو توجب عليه عايد ما أم دينه للاه ما هي غير الله شي لزوم ما بهجوب يعني ما هو لازم كلك من ضلط رهن دواجه دو يسلموا له رب قال اذا ما اتحك كاتبا برهان مغضوب لا ك... انا من ابعط لكم تعضم بالادله اثمن اهو واجب علي اطلب راتب ولا هو واجب على ذاك يدفع له لما لا يا بنت شنو اللي جاي تسالوني مو اصلا ما بديت انت فاضوري انا ما ادري ايش اداني وانا ثاني شيء لو تديه انت قاعد طالبوني ابراهيم بعد ما يلزم لو كان واجب انه هو ينرزم هو ينرزم وش عفايده اذا حليق الوالده مدشها هسه ها واجب ما واجب ما ما, ما. ما, ما دين الاب له واجب لا ما صح ما صح. ما ما له واجب ما في كل دار رحم اه زبر وتصح الزياده فيه زي تره ادا قد الا عقد برهن معين ورجعوا زيدكم اصبر برجعوا بالاول احتاج الى عقد جديد وفي ما هو فيه كذلك الدين باصبرنا يزيدوها زي الدين كلهم مقابل الرهن ذاك الاول وقالوا الراهني في قدر الدين اذا استلخوا إذا اختلفوا في قدرة دين كم هم نقول قال للرهن كم رهن فيه مقدار كم قد قبه دين اشتي دخل هذائك مع الرهن هو فيه وانا فيه كذلك القول قولة. قال ما بشي رهن وذاك قال الله بهره عيني. ها ها اش بعام من فائدة شي راهن قال لك الله ما بشي ما راه بش عندك قال وانت كبي قال قال لك راهن قال الراهن لا ما هو راه ماكش بشي ما قالت لك راه اه قال انا قد بيدعي ان قضياها هالشيء بدوره عنده الملتاه دي, دي بيدعي والعي ها على الملتاه لان المرتهن هذي بيدعي ان هي رهن وذاك بينكر يقول لا ما وش فا يحتاج ينكر بينكر حقهم هو يقول له ديا ما انكر انها حقه بلا انكر ما هو رهن وديعه اه ما هو رهن ما رهن لك ايوه وبينكر بينكر ماهو رهن ضيافش ما قال ماهو لي والعيبي كذلك هذه الدعاء قال في الدعاء ما به يعني انها فيه ايه قال ما في الشعر والردي قال ماهو الردي هنا عدي أسدنا أول قم بو عد <تصفيق> انا <تصفيق> في ونفي الرهنيه وانا في الرهنيه على ان بهدين معين ودينا ما به رهن الاصل ما بالشراء ما بالشراء <تصفيق> يد يكون من هل لكن من الرهن نفيه. ولا من المرتبن في الدين في <تصفيق> الدين وانا في وانا فيه وانا في الرهن خلاص وانا فيه لا انا في قدر الديني وانا فيه الاول نفي الدين اه, آه, را آه. انا في الدين انا إذا نفاها المرتهن ولا أبو؟ إذا نسقط على العمال نفذك ما حين فيها المرتهن أي شيء من نفسه؟ قال ما بشي رهنية من حيثي ما نفذل من الشيء الشيء ما <تصفيق> قوله ما؟ لا رهن فيه حاجة الأول نفي الدين ثان نفي الرهنية إذا على الدين قال ما بشيه واحد, واحد قال رهن واحد قال ما رهن بعد حطف على الرهن نفذك قال وانا في الرهنيه حاجة. قال ما اتصادق به في الدين والعين 11 قال الراهن 11 واحد ما اذا اتصادقوا على العين لا اتفقوا على لا اتفقوا هل هي رهنه ما هي رهنه قال هي رهن. قال گدي عنده وديعه قال لك ها هي قال ما هي لا وديعه قال ما هي لا ما هي لا وديعه بدو يدعي ال حق المرتهن ايه يدعي له حق له قال حط قلت قبضتها منك وقدو رحمتها وذلك نفاه قال ما قد قبضت ما قد كبر قبضتها ما هو عادة قال في يده حيث هو في يده آه. آه. آه. في يد الراهن قال ما قبضت شيء من المرتهن قال المرتهن قال هكذا ما بلايشتينه ما شله الله وديعاه الله أي لا لا, لا. لا لا ما ما قد قبضه ما قبضه <تصفيق> إن قبل انه قبضه ما اقدر ما وعيد إليهم جمعة من الرهينية والقف والإقبال حيث هو ما وصاب الله إلهه في يدي. كلها كلها الرهنية أهم إلهي في المرتهن بدون بدل قول قولة بدل قول قولة بدل قول قولة أهم إلهه في يدي بدل قول قولة بدل أصل النهاء نقضى فيه مراني أسبوعه بدون اعترف النهران الراهب على يقولك قال انك خل يدع عليا وقبلوا بيده لما يقول قول يده في يدي. اه اذا بيده مرتاح يقدر ال على لان اصلا ما دام هو راهب بده ماخذ بيد في الراهب مش ايش ان شاء الله باذنك هذا بإذن الاكبر والله ما القى بده يدو كان ما والعيب او القبض يستقيم ما في هذا السكتش هذا لا لا القابض لكن اذا هو في يد المرتهن, المرتهن, المرتهن فالقول كذلك الدعمنا معي والرد إذا نظرنا ما قال الرد ما قال الرد هو نظر العيد قال راهن ما بشي هو الراهن هو بي ما بشي ما هو معي ما هو باين فيالك تلعي والرد كذلك إذا نظر الرد والعين طيع عين الرهن قال لا اه غالبا احت لازم اني قال اني اقول الراهن هذا رهني فيقول المرتهن ليس هذا برهني ان الغلغل المرتهن لان بيد الراهن اللي بيد دعى ذلحين ندعى هذا يبي الرهني على البيض وين الدعم ذي رهني يجوا ما هو يعني اذا بدع قال قال ده هل يتعي في ذيها معين هل يتعي هنا؟ هل يتعي هنا؟ لا أبداً قال لك ذيها رهنة قال ما نفع فرق بيني قال ما هو لي بقى هذا القلقولة ذاك كان في الدع إنها رهنة في حين إن الدع ما لم يكن المرتهن وقد استوفى ما لم يكن المرتهن وقد استوفى اللي بده استوقف ده قال الرهن في الليل الرجل ودعينا العيد ما بده يستوقف قال الرهن ما بده يستوقف ما عاد قال نعم ومردان يا سلام والله جاي يعني ما قاعد يا ريت واه ما قاعد ما قاعد دي تحت على الخليج من هي هو الله الرحمن الرحيم ينزل ويساعد الانسان قال هنا يا قال يقول الراهن هذا راهني ما لم يكن المرتهن قد استوفى لا قد استوفى لو عين طالب هذيه عين اتيها لا لا راهن اقول المرتد لا <تصفيق> عين المفروض اذا عينا غلقول للمرتد اذا قال راهن بعد قلنا قلنا قول للمرتد ما عاد ها لا بيتي اذا قد استوفى قول الراهن هلا بس كيف الفارق بين في الغد والعين ما لم يقوم بها خلاص خلاص بسد في عين إذا عين مع التعين مع غالب ما هو قال غالب منها غالبة يحترز منها ها إذا قد قول قول قد استوفا الله اه قال ما لم يكن المرتهن وقد استوفى دينه فالقول للراهم في نفي وتعين العيد اي ما لا هذي استثناء وانه يقول هذا وحني وذاك ينفي المرتهن قال قب نعين منهم فالقول ليه فالبينه الا اذا قد استوفى فالقول الله فالقول قول ليه ولم ينفي العين ولو عيّة ولو عيّة الرائن فالقول قول إذا كدستو في نفي فقل قول الراهن في نفي الرد أه في التعين في نفي وتعين العين وفي نفي في نفي دا ولا في دا. في نفيه وتعين ما هو لي وبلاء دخلت كلها وهناك قال إنه قول قول فالنفي إلا بحالة تعين بلا بالصراحه انه كل غالي المرتهن في نافي في ذات العقد اه انا, آه إنا آه في آه؟ آه بس تعين اه يعني انت تعيد تعين غالي غالي من التعين يعني تعيد صد؟ نعم. كلها. متعينة بقلقوا قلقوا؟ كلها قصص. مبابرة با غالبة. لما ما أعطي. التالك هورام نعم وفن. ما أعطيه؟ ما أعطيه ذاتي؟ لا أعطيه؟ أه؟ لا إذا عطيه واحد يحصه محلًا. أبنى ولو ده اسمه بيه اشتيه ما هو زابق بلحين يعني باتلنا حصه ايه سيدي ايه سيدي اريه مراحة بلوه مراحة بلحين حصه و دي هو خمس كلها الراحة و تبادلنا بحتاجة انزم بلحين مكان في الصدق الله يسامنا الله لا معك ان الله الله يسعدك يا محمد ولا تخاف عوضهم غدش ها قال المعلم يخل المرتهن قد استوفى فيشتي النهش ولا عين القول ليش للراهن فيها ولا عين برجوع عن الاذن بالبيع حقها ان عط حقها يجب معنا في نفى بد ونفى التعيين ايو انها اثنين اصلها قال لي قال, قال لي المرتهن قال ذيها رهنة قلت لا هذا نفي ولا ولا انا قلت ذيها رهنة وقال لا القول قول ايش من, من انكر أو المفروض من, أنكر من من عين عليها لأي البيين الا في تيها لا انا جاك دستوفا اه جاك دستوفا فالنفي قول قول. قل لال قل بقعين نفي وتعيين نبي وتعيين لان النفي والتعيين متلازمين بينهما تلازم النفي والتعيين للحين الاول اهم القول قوله لا في النفي فقط اي والتعيين والتعيين لا اما هنا يفلى اقوله التعيين والنفي مبنفي قل ان قال لي ذا قال لي ذا ماذا لنا راه هنا كتله ما هو فالقلقل وإن قلت ذيه رهني وهو قال لا قال قول قول خل يتيار حالك وريع المرتهن عن الإذن بالبيع ولي المرتهن عدلة مهنية خلاص عد بها كلمتين هذا مقول الراهن هو عده قول الراهن لا خليه يكمل أرجع ولي عاد لا كلمته وكذلك ان قال رجوع المرتهن على اذن بالبيع اذا نفى انما ان وذاك... رجوع مرحن. المرتهن على اذن بالبيع آه. وفي بدائهه ف... كذلك اذا ادعى قال, دعى... دع... قال في بقائه فقال اذن ادعى المرتهن تلفه ما عدا بضائع وذلك قال اذا دخل اذن بالبيع الافاء او لرهن الثمن وفي بقائه بقاء المتعاملين تلف قال اذا تعمرت تلف وقال التلف ذكر عدبات قول يعني القول الله في بقاء ورجوع في بقاء الرهن من حث قالوا بقى قال احتراز من دعوى الرهن ان دعوى الرهن بقى الرهن في يدي ورثه المرتدى هو في الواو تمام هو هم قالوا قتلف فالقول قالها دي دي ما بقول قول انا الفرق بينه لا هو بال مع الورثه ولا مع علي فرق الرهن مع المرتدى يلا جاري على المرتدى ها ده احنا الاجل ايش والله لازم لا لا لا لا بتصل لا بتصل بس نعم ماشي الله اي ما ما ترى انا قال فاما اذا كان قد استوفى قال فاما اذا كان قد استوفى فانه يصيروا